أجهنم من الجن وَالنَّاسِ أجمعين فذوقوا بِمَا نَسيتم لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّ نَسِينَا كُبِّ وَذُوقوا عذابَ الْقُدُورِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 فلا تعلم نفسما أخبر لهم من قرّ أعيال جزاء بما كانوا يعملون. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاتِقًا لَا يَسْتَوُون اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى لَّبِما كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا لَهُمْ ذُوقُ عَذَابِ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ